ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك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 وَسَخَرَ الشَّمْ سوَوَقَمَرَ كلُّ يَجرِْي إ أَجَلٍ مسََّ وَأَن اللهَّهَ بِمَا تَععمللونَ خَب ذَلِكَ بِأَ اللهَّه هو الحَبُّ وَأَ ماَا يدُعونَ مِنْ دُونهِ الباطِل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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى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 مِن سُلَالَةٍ مِّمَّا إِنَّهُمْ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ, وجعل لكم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ